私 أن, أن, أن, إن هذا لساحر مبين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 よろしくお願いします。 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا و ط م ا ن و ا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك م أ و ا ه م النار بما كانوا يكسبون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 لقضي إ ل ي ه م اجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء ن と ا うと言うと言 ن と言うと言うと言うと言うと ل うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言 ن と言うと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 「私たちのため ا 私 ل ちのた ا に ا たちのために私たちのために私たちのため ا 私たちのた ب に ا たちのために私たちの ا めに私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 فَقُلْ فَانْتَظِرُوا أَذَقْنَا الْغَيْبُ لِلَّهِ الْمُنْتَظِرِينَ إِنَّمَا وا إِنِّي وَإِذَا مع مِنَ مَعَكُمْ رَحْمَةً مِّنْ مَسَّتْهُمْ النَّاسَ بَعْدِ ضَرَّاءَ لَهُمْ مَكْرٌ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 و ج ر ي ن بهم بريح ط ي ب ة وفرحوا بها ج ا ء ت ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا わかる ا 「いつの間にか何かを知ってくれたら」 إنما مثل الحياة الدنيا ك م, إن أن م, م ا إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا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 والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى، و ز ي ا د ة و ولا ي ر ه ق و ن ج ه ه م ق ت ر ً ولا ذلة، ولا. 「そして私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたので م ن من عاصم كأنما الله عاصم أغشيت و ج و ه ه م ق ط ع ا م ن ا ل ل ي ل م ع ل م ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ه م ف ي ه ا خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا ّ بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله ِ شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلوا كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض امن أم م يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت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 私は今日のように私の思いを語り合うことについて学びま ا 「私の思い ن は何でもいいです」 إليك. افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون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 ب الا ق س ط وهم ل يظلمون ل أ ان إ لله ل ما م ا ا في س وعد ا والأرض ألا ت و إن وعد الله حق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون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 الصدور للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أ ر أ ي ت م ما أ ن ز ل الله لكم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 وما يعزب عن ربك من مثقال ذ ر ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا أ ك ب ر إ ل ا في كتاب مبين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 لا أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أ م ر ك م عليكم غ م ة ثم قضوا إ ل ي ولا تنظروا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 فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إ ل ى قومهم فجاءوه م بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب ا し م ع ت د ي し ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما أهم ا ل ح قالوا من ن ن ع د ق ا إ ن هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا وتكون لكما الكبرياء, لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أ ت و ن ي بكل ساحر عليم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 فرعون أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين الأرض لعال وملئهم وإن وإنه و أن لمن قال موسى يا قوم ان كنتم آ م ن ت م بالله فعليه توكلون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 و أ و حينا إ ل ى موسى و أ خ ي ه أ ن ت ب و أ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله و أ ي ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة, ة وبشر المؤمنين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 وأنا من, من, وأ من المسلمين. من ن ن من من عن آياتنا ل غ ない」「私の ن ولقد で و な ن ا の ن ي إ س ر で ئ ي い」 م ب و صدق و ر ز ق ن ا ه م من ا ل ط ي ب ا ت فما ا خ ت ل ف و ا جاءهم حتى ا ل ع ل م بينهم إن ربك يقضي ي و م ا ل ق ي ا م ة ف ي م ا كانوا ف ي ه يختلفون فإن كنت في كنت فإن شك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 「ファ ا آمَنُوا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 ثم ننجي رسلنا والذين آ م ن, ن و ا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في شك من ديني فلا أ ع ب د الذين تعبدون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 私の思い出はありません。私の思い出はありません。私の思い出はありません。私の思い出はありません。私の思い出はありません。私の思い出はありません。私の思い واتبع ما يوحى إ ل ي ك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين